بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّفَّاتِ صَفَّاً فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّانِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدًا رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَالِقًا انا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مالبا لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانبا حورا ولهم عذاب واصبا إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثابت فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازبا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 أَعُوذُ بِاللَّهِ أَوْآبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ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 تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائفون فأغويتم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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على خرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم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 جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس السياطين فإن لا آكلون منها فمالئون منها البطن ثم إن لهم عليها لشعبة من حمي فألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يحرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فهم كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأيضا هو من الكرب العظيم، وجعلنا ذريةه هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إن كذالك نجزي المحسنين. غرقنا الآخرين، وإن من سيعته إلى رحم إذ داء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أيفكن آلهت دون الله؟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 لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فَأَقْبَلُوا إليه يزفون قال أَتَعْبُدُونَ ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا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 وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ جُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنْ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهذين هما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلاما على موسى وهارون انا كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين فإذ إِلْيَاسَ سَلَامٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَسَتَدَعُونَ فَعَلَمٌ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتغرون عليهم مصبحين وباللهين أفلا تعقلون وإن مونس لمن المرسلين إذ أَبَقَ إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المتحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبثنا عليه شَجَرَةً من يقطين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 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادًا اللَّهَ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ